الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا في يوم النباء كلام الله عز وجل خير الهداه ومحمد الله عليه وسلم e شطا الامور ومحدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله من فكنا بدأنا في الدرس الماضي في المنصوبات كنا نتكلم به وبانواعه أو وان الظاهر والمضمر والمضمر المتصل المنفصل ايضا ذكر المؤلف الإمام ابن جروم رحمه الله تعالى بعد ذلك من المنصوبات المصدر ذكر المصدر ذكر المصدر قال باب المصدر المصدر هو الاسم المنصوب الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل نحو ضرب ويضرب ضرب طيب هذا هو المصدر المصدر اصل في في في اللغه اصل الشيء جاء فاعل أيهما أيهما هو الاصل المصدر أو الفعل؟ الصواب المصدر المصدر هو الاصل والمصدر يعرف لأنه يأتي الثالث عند تصريف الفعل يأتي ثالثا في تصريف الفعل وإنك تقول في فعل كتب يكتب كتابة وضربة يضرب ضربا ضربه. هذا هو المصدر والمراد هنا في المنصوبات المفعول المطلق المفعول المطلق والمفعول المطلق هو المصدر هو المصدر الذي ليس خبرا يؤت به لتأكيد آمله أو بيان نوعه أو عدده راضح؟ مقال المؤلف المصدر فالمقصود ليس المقصود أن المنصوبات المصدر نفسه لجاته وإنما المراد منه المفعول المطلق سميناه مفعول مطلق أنه غير مخيد بشيء ليس مفعولا به أي وقع عليه الفعل أو مفعولا فيه وقع الفعل في فيه يعني في مكان أو زمان أو مفعولا له لأجل لسبب كذا بل هو مفعول مطلق غير مقيد بما قيد به ما سبق فالمراد من المصدر هنا الذي هو من المنصوبات المفعول المطلق هؤلاء المفعول المطلق منصوب على الأبد أما المصدر فقد يأتي مرفوعا ومنصوبا ومدرورا تقول الضرب الضرب غير جائز في الوجه إن الضرب على الوجه منهي عنه نهى عن الضرب إلى الوجه الضرب هنا والمصدر كان مرفوعا منصوبا ومحفوظا لكن إذا وقع الموطع المسؤول المطلق ضربه ضربا وضربه ضرب الزواب وضربه ضربتين هذا كله يوم هو ضرب مسؤول على المطلق او ضربه ضربا منهيا عنه نعم واضح، هذا فعلم من هذا أن المفروم مطلق على ثلاثة قسم مؤكد لعامله ومثال ذلك قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما والمجيء بهذا النوع هو الخرص الآية المجيء بهذا النوع من المصدر لتأكيد العامل وبيان إرادة حقيقة الشيء، ونوع غير مراد المجاز، الذي من يقول بالمجاز. النوع الثاني المصدر المبين المبين لنوع. احترمت احترمت العالم احترام الولد لوالده وكلمت الشيخ كلاما مؤدب ونحو ربه. احترمت العالم احتراما احترم ما يحترم احتراما لكن هنا ما قال احترام العالم احتراما هنا أردني لكن لما احتراما هذا النوع بيّن نوع الاهترام. وكذلك في الكلام كيف يقول كلمت, كلمت تكليما هو المصدر كلام اسم مصدر كلم يخدم تكليما وقسم الثالث المبيل عدده قوله تعالى فاجلزوهم ثمانين جلدة ونحن من الآيات التي فيها إراد العالم والتقدير فاجددوهم جلدا عدده ثمانين التقدير جددوهم جلدا عددهم ثمانين واضح منواع المفعول المطلق قال وهو قسمان لفظي ومعنوي فإن وافق لفظه لفظ فعله فهو لفظي نحو قتلته قتلا وإن وافق معنى فعله دون لفظه فهو معنوي نحو جلست جلست قعودا وقمت وقوفا وما أشبه ذلك نعم الآن المفعول المطلق واضح؟ المنصوب واضح؟ طيب هذا المفعول المطلق على قسمين لفظي ومعنوي أما اللفظ هو الذي يوافق لفظ فعله والمعنوي هو الذي يدل على معناه ولا يوافق في لفظه احترمت تقديرا وقمت وقوفا وجلست قعودا ونحن حزان واضح فالذي يوافق اللفظ هذا هو اللفظ والذي يوافق المعنى فهذا هو ماذا؟ المعنى هو يعني اللفظي يكون المصدر, مأخوذ يكون المصدر موافق للفعل في لفظه والأصل هو المصدر كما والمعنوي يكون المصدر في ذلك أو المفعول المطلق موافق للفعل في معنى ولا تشترك ماذا على خاص ولا يكون اللفظ لفظ واحد واضح؟ هذه أنا هو المفعول المطلق وثمت أفعال أو كلمه أسماء وثمت أسماء منصوبة على المفعولية المطلقة دائما وابدا وهي سماعيه ومعدودة كمثل سبحان الله ومعاذ الله وعياذا بالله وعياذا بالله وغير هذه أهلًا وسهلًا نعم وغيرها هذه منصوبة ولبيك وشاديك ايضا هذه منصوبة على مطلقه دائما منصوبة المسؤولية المطلقة دي، ثم المسؤولية المطلقة دائما نعم بعد نعم قبل ذلك نافذ بعض ذكرني ذكر لأمارة وما ذكر نعم طيب مفهوم هو المطلق عبد الرحمن؟ وجلال الله أفهم؟ نعم، هذا جميل. صحيح. الضاحي كل ما فهم؟ طيب. اللي بعد؟ أكمل. أخيراً ما كنت تفعل هذا كتنعيم من ودي أهلنا. اقرأ. ذرت الزمن وذرت المكان. قال داب ذرت الزمن وذرت المكان. ذرت الزمان هو اسم الزمان المنصوب بتقدير فيه. نحو اليوم والليلة وغدوة وبكرة وغدوة, وغدوة, وغدوة غدوة, وغدوة غدوة تين وبكرة وصحرا وغدا وعسمة وصباحا ومساء وأبدا وامدا وحينا وما أشبه ذلك طيب وظرف المكان وظرف المكان وظرف المكان هو قال وظرف المكان هو اسم المكان المنصوب بتقدير فيه نحو أمام وخلف وقدام ووراء وصوقة وتحت وعند وإزاء وحذاء وتلقاء وثمة وهنا وما أشبه ذلك. نعم. ها؟ لا. ها؟ نعم. وعند وما؟ ما ذكرها؟ لا. عين وعند وتحت وعند وتحت وعند وإزاء. وعند. لا وما عيبه وجود المع. طيب هذا النوع الثالث من المنصوبات ألا وهو ظرف الزمان وظرف المكان الظرف في اللغة والبعاء من معياء الشيء ويحيط به، وسمي, وسمي هذين أو هذان المنصوبان ظرفا لأنها ظروف لما يقع فيها من الحوادث وظروف يعني وعاء أو لما يقع فيها من الحوادث يعني زمن يعي ويشمل هذا الحادث ومكان يعي ويشمل أيضا هذا الحادث الذي ماذا وقع فيه والمراد بالظرف هو اسم المنصوب يدل على زمن او مكان وقوع الحدث فيه ما هو على قسمه ظرف الزمان وظرف المكان فأما ضخ الزمان فتعريفه ولا استعريف السابق إلا أنه مقيد بالزمن اسم منصوب يدل على الزمن الذي وقع فيه الحادث كان تقول صمت يوم الخميس ويوم الاثنين ويهدام واضح فقولنا صمت يوم الخميس يوم منصوب وهو ظرف زمان يدل على ان الصيام وقع في هذا الزمن الذي هو يوم الخميس واضح وكذلك قولك سافرت صباح الجمعة أو صباح الخميس أو مساء الأربعاء الأربعاء ونختار واضح هذا النزول نزول وله ألفاظ كثيرة وينقسم بإتباعات اعتبار الأول ينقسم إلى مبهم وما ليس بمبهم الظرف ظرف الزمان، منه المبهم وما ليس بمبهم فهم المبهم هو ما لا يدل على زمن محدد المبهم ما لا يدل على زمن محدد أو مقدار معين ومثل له هنا المؤلف بمثل الأبد والأمد أبد وأمد وحين ويزاد أيضا اللحظة والوقت والزمن ودهر وبرهة ونحو ذلك وأما غير المبهم فهو المختص فهو المختص وهذا يدل على مفجان معين وهذا يدل على ماذا؟ على مقدار معين واضح؟ طيب قال هنا ظرف الزمان هو اسم الزمان هو اسم ليس فعلا او غيره ويكون منصوبا اسم الزمان اي الذي يدل على زمن وهو منصوب أيضا بتخديدي يعني لو قلت صمت يوم الخميس المراد صمت في يوم الخميس صيام واقع في يوم الخميس متى المهدف الله تعالى ببعض الظروف الزمانية فقال اليوم ما هو اليوم في الشرع من طلوع الفجر إلى غروب الشمس والليلة من الغروب إلى قبل طلوع الفجر والقدوة هو الذهاب صباحا هو الذهاب صباحا و يعني الصباح بعد طلوع الشمس وبكره هو التبكير أن يكون بعد ماذا بعد طلوع الفجر أو العكس نعم هو قال قال بكرة هو أول النهار البكرة أول النهار والغدوة ما بين صلاة الفجر الصبح وطلع الشمس ما بين صلاة الصبح وطلوع الشمس الغد ما بين طلوع الشمس ما بين صلاة الفجر وطلوع الشمس والبكرة أول ما وسحرا هو وقت السحر يكون في آخر الليل يعني قبيله وغدا هو اليوم الذي بعده يومي غدا هو اليوم الذي بعده يومي. كان سمى بسمى صار... بصلاة العشاء، وأصل عتمة هو الوقت الذي هو وقت محدد يُحلب فيه الإبل. كان العرب يحلبون فيها الإبل في زمن محدد. قرب العشاء منه صار يطلقون على العشاء يطلقون اسم العتم. يطلقون اسم العتمة. فلها من الصلم عن تسمية العشاء بالعتم خشيت أن يغلبهم على هذا التسمية الشرعية العرب. ببماذا تسمين العتمة وهذا الناي هذا معلوم معقول المعنى يعني من من حيث أنها لا يغيب الأعراض بجهدي تسمية العتمة على التسمية الشرعية وإلا فليس حواما أن تسمى الإشاء بالعتمة بل يجوز ذلك وجاء في حديث كثيرة حديث بعض الأسلمي وحديث الجابر بعد الله وغير هؤلاء في بيان أوقات الإشاء فسموا الإشاء بماذا بالعتمة نعم قال وصباحا أيضا من أول النهار إلى إلى أول النهار حتى وقت الظهر أيضا ومساء في اللغة يطلق على ما بعد الظهر ويطلق على ما بعد العصر ويطلق أيضا على ما بعد المغرب فهو اسم ليبتنى به من الزوال إلى ما بعد المغرب كل في اللغة يصح اطلق اسم مساء عليهم أما في الشرعي فيما ورد من أعمال تعمى في المساء في خلاف بين أهل العلم أيضا مثلا أذكار المساء مثلا في خلاف بين أهل العين بناء عرحي لم موجود في اللغة فغالب أهل العلم يقولون هي بعد العصر أو بعد المغرب وبعض أهل العلم ذهب إلى أنها تكون بعد الزوال أيضا لأنه يطلق في لغة العرب اسم الزوال اسم المساء على ما بعد الزوال فالمساء في اللغة يبتدا من الزوال وابدا هذا وقت مبهم هذا الظرف زمان مبهم يدل على ماذا وقت وزمن لما يشتقل لا حد له ولا غاية الانتهاء ومثل أيضا الأمد الأبد والأمد والحين كذلك اسم الزمان غير معلوم لا البدايه ولا النهايه الحين أيضا لا يعلم بداية ولا نهاية ويحق بهذا غيره اليوم الليلة غدوة وغدوة وبكرة وسهرا وضحا وأصيلا وظهيرة أيضا ها؟ وزوالا نعم زوالا وعشاء ومغربا وظهرا وعصرا هذا كل من ينتصب علىها الظرفية الظرفية الزمانية كذلك بما هو مبهم كبرها وزمن ووقت ولحظه ووقت وغيرها على كل يعتبر يلحق بماذا بظرف الزمان واضح؟ فإذا جاء هذا فإنه يكون ماذا منصوبا على ماذا على الظرفية طيب في غلطه في هذا الباب لكن لو في كتاب مفصل احسن يعني من هذه الظروف ظرف الزمر منه ما هو ملازم للظرفيه ومنهما يأتي الظرفيه منهما هو ملازم للنصب على الظرفيه ومنهم ما ينصب على الظرفية ويأتي هذا معرباً بعبات أخرى بحسب موقعه من الزمدة. قال وظرف المكان سبق تعريفه أيضاً هو اسم المكان المنصوب بتقدير في أيضاً لما تقول. لما تقول جلست أمام زين أو قدام عمر المراد في ذلك المكان أنك جلست في ذلك المكان كان يقسم إلى قسمين كتب الزمن منه المبهم ومنه المختص. المبهم ما لا يدل على مقدر معين. ما لا يدل على مقدار معين. هذا مبهم. كوراء وأمام وقدام وخلف ويمين وشمال وفوق وتحت. هذه غير محددة القسم الثاني المختص او المبه... غير المبهم ويسمى ايضا بالمختص وهو ما له حدود ومقدار معين كدار والبيت والمسجد ونحو ذلك قال نحو امام والامام يطلق على ما هو قدامه وخلف يعني وراء ظهر وقدام ايضا كامام ووراء يطلق كما خلف وايضا يطلق على معنى الامام وكان وراءهم وراء ملكا ياخذ كل سفينه رأس وجاء ما كان وكان أمامه هو رأي الإمام أحمد وفوق وفي مكان عالي وتحت مكان أسفل وعند يدل على القرب ومع يدل على المصاحبة وأنه ملازم وإزاء واحد وتلقاء وتلقاء تدل على المقاربة والمحاذاه وثم أي ملازما لذلك المكان وهنا أيضا إشارة إلى ماذا؟ إلى مكان مكان أيضا واسم إشارة قال وما أشبه هذا هذه الظروف التي ذكرها هنا هي لا قسمين قسم أو هي ظرف المكان لا قسمين قسم لن على المفعولية على المفعول فيه ولا ظرف مكان دائما وابدا وهي الالفاظ التي ذكرها المؤلف أي الظرف الزماني المبهم اللي هو غير مختص هذا ينتصب على المفعوليه على المفعول فيه أو على الظرفيه ولا يكون إلا كذلك والقسم الثاني الذي هو غير المبهم المختص فهذا لا ينتصب على الظرفية وإنما يدخل عليه حرف الجر الذي هو فيه فيجب في جره بحرف الجمّي و في وهذا المختص المحدد معين. كله نصبه يكون لا ينصب على الظرفين وانما يجرب حافظ كم له في بعض الافعال اختصت بأن تنصب الظرف المكاني المحدد المختص وهي سماعيه قل زرت عريه في داره، لكن بفعل دخل تقول دخلت دار عريه، واتيت بيته، واتيت مصرة واضح؟ فاتيت مصرة واتيت بغداد ونزلت بغداد هل الفعل يعني يختصر بين ماذا؟ تنصب هذه الظروف اللي هي محددة ومؤينة وهي مخصصة على ماذا؟ على الضغفية أو على أنها تفعول فيه واضح هذا نعم في داره زرته في داره في داره زرته عليا في داره زلت فعل وعليه وعليا فعله وفيه حرف جر اسم مجروب وفيها مضاف ولا مضاف ما مضاف إليه قلت الجملة هذي وليس قلت ها ها ها ها هذه الجملة وينها؟ ها في أي جملة في أي جملة هاي <تصفيق> هو في حرف جار جاري اسم مجرور وفي هذه حرف جار يفيد ماذا يفيد الضفية لكن ما يكون منصوبا لا يكون ماذا منصوبا تقول في داري جار مجرور الجار المجرور متعلق دائما بمشتقت وزارة ويفيد الضفية الجار المجرور هنا يفيد ماذا الضفية يعني الزيارة كانت ما أي كانت في مكان في جاري عليه الزيادة علي كانت في ذلك. أما إذا جاء بالفعل ذاك، فيعتبر مرشولا فيه. أتيت بغداد، ما هو فيه واضح؟ نعم. نعم. واضح. طيب ما في أمثلة على الأثمانين؟ ما يوجد عنده أمثلة أو ثمانين؟ نعم فقرأ لنا هذا فجهة كل فعل من الأفعال الآتية في جملتين مفيلتين وهات لكل فعل بمصدره منصوبا على أنه مفعول مطلق مؤكدا لعامله مرة ومبينا لنوعه مرة أخرى حفظة شربة لعبت سغفر باع سارة طيب يعني هنا طلب منه أن تأتي بجملتين مفيدتين وكل واحد وكل فعل على يمنصوب بمصدر منصوب على نورة المطلق يؤكد عامله أو يبين نوعه أو عدده ما ذكر عدده يبين عدده طيب حافظ مؤكد لعامله حفظا ومبين لنوعه حفظا حفظا متقن هذا مبين لنوعه مؤكد هذا مؤكد حفظا حفظا متقن غير مبين إذا قلت حفظ المتقن لحفظه لكن هذا نوصفه لما تقول حفظته الدرس حفظا مفعل مطلق أكدت يعني لما وصفته بالاتقان يكون بينته. هنا, هنا قلت حفظ المتقن أحسن يكون مبين حفظ المتقن يكون مبين أو حفظ المتكن للقرآن يكون مضيب نعم بعده شريبة شريبة شريبة, شريبة. شريبة. يشرب شربا اعطينا في جملة مصرى مصرى ولكنك تتكلم معي بهذا الشهر نعم تتكلم معي بهذا الشهر ولكنك تتكلم معي بهذا الشهر ولكنك تتكلم معي نعم الشهر ولكنك تتكلم معي بهذا نعم ولكنك تتكلم معي بهذا الشهر ولكنك تتكلم معي يبين النوع يبين النوع يعني كيفية طريقه لا لا تحت هذا الحذر يا جماعة نعم ما عندك مثال ساعدت بالكره لاعب الماهي لاعب الماهي او الماهي نعم زيد باش هذا استغفرت كفاره يعني هنا جمله فيها تاكيد الفعل فيه. عمر شاهد ما في شيء بطحين استغفرت استغفار المبين نوعه نوع الاستغفار استغفرت الله تعالى استغفارك محتاجين نعم جيب باع. باع الكافر نفسه بيع بيع فيه بيعا لا يبحث طيب انا مبين لي نوع وما تشد لا لا ده ده مبين ده تجيء شيء طيب صح صح صح صح نعم ممتاز. سيارة, سيارة حصان. هلاك الجمل. سيارة. سيارة. ديش. سيارة النشط سيارة, ديش. سيارة, سيارة القوي. سيارة. ايوه جيد ايوه أيوة. جاه؟ أيوة. اجعل كل اسم من الأسماء الآتية مفعولا مطلقا في جملة مفيده. حفظا لعبا هادئا بيع مضطر سيرا سريعا شهرا طويلا غضبة الأسد واثبة النمر اختصارا هاي. حفظا أخذناها بعد لعبا أخذناها هادئاً. ها؟ هادئا هادئا هادئا, هادئاً. لا. ما تنسى أن أخذنا في المطلق على قسمين لغضي ومعنوه النص يوافق النظونة معناه يوافق معناه وإيش كان النص نعم مثال هادئة هذه في هذا هادئة مثل سكن الرجل هادئة زيد السكون بمعنى الهدوء. قدم البحر هدوء صبيح معنى الهدوء هدوء هادئة يعني في إشارة إلى زيد بعده. بيع المطر. بيع المطر. بيع تاجره سيرته بيع المطر نعم سيرا, سريع. سيرا سريعا. سيرا سريعا سهرا طويلا سهران طويله نعم عم جميل صحيح تصورها الاسد ها عادي نعم يا نعم مو ده بيقول وثب القطع على على الطائر واثبت النمي مثلا طيب نعم ثبت ذلك وامرولا مطلقا مناسبا في كل مكان من من الامكنه الاتيه الخاليه الاتيه يخاف خليت. على ايوه وظهر البدر أقبل هو يخاف يخاف على خليت. قال؟ يخاف على السؤال ضامن حول مطلق مطلق المناسب مناسب, مناسب. يعني يقول مناسب يعني مناسب هل هو مؤكد ولا مبين للنوع ولا للعدد يخاف على نفسه خوفا زيد بالك ظهر البدر نعم عادي جي هذا مبين للنوع زيد يفور البركان يفور البركان نعم عبد الرحيم أو عبد الرحيم على الميدان يفور البركان يفور البركان يفور يفور نعم يفور البركان مصدره هذا المصدر ثور تمام زيد اترك الهذر ها اترك الهذر اترك الهذر كلام كلام زائد ما له فائده ما له نفع اترك الهذر هذر. ها هذر. هذر هذر. اترك تركا تركا ترك أبدية زيد تجنب المزاح ها للرحيم تجنب المزاح تجنبه. تجنب ومبين للنوى تجنب المزاح تجنبا كذي نعم طيب زيد غلت المرجل غلت المرجل المرجل القدر نعم هذا غلت المرجل غلت المرجل غلت المرجل غلا يغني يغلي غليانا مصدره غلي المدرد غليانا او غليانا شديدا نعم فاض النيل فاض النيل النيل وفيضان وفيضان الطفل نعم صرخ الطفل صرخه صرخه الطفل صرخه المتوجع صرخه الجائع صرخة صرخه الانقطاع الانقطاع هنا جيد انتهى طيب هذه بعض الامثله واضح تبيني المبين لنوى العامة كيف بماذا يكون نوع أفهم السؤال كيف يبين السياقه تكون هي بالإضافة قمت احترمت العالمة احترام الولد لوالي. تبين النوع لكن السياق بد أن يكون مبين منه أما إذا أوردت على هيئة بحفظ متقنا وفي بيان للنوع لكن هذا وصف وصف لكن يصح هو بيان للنوع لكن ليس كما كما انك لو وصفته حفظ متقن. هذا ادق ومع ما انه يعتبر ضمن النوع يعتبر ضمن النوع نعم هذه انشاء هذه انشاء نعم نعم نعم لا هو قال شكل الطفل هادئ، هو أنت قلت هادئته، هادئة يهادئه هدوء المصدر،, مم. المصدر. مم. وأنت هادئ فاا ال ال هنا على المشفأي الهادي، إيش مشفأي؟ المصدر هو الهدوء، واضح؟ ونحن لما نجعله في المطلق نجعله في مستحيل. يعني هو ثالث ثالثه نعم. هو الأصل يكون هدوء نعم. سكن الولد هدوءا نعم. هذا هو الأصل. وهذا هو قاله هاديا. هذا هاديا إيش مثال؟ هاديا إيش مثال؟ لا نقول. لما نقول سكن الولد هادئا يعني أقرب يكون حال. أقرب يكون حال. يعني في المطلق لا بد يكون مصدر هذا مثال. يعلق عليه. إن هذا ما يرصح هنا سم فاعل هذا أقرب أن يكون, سهل... يكون حادث سكن الوالد حاله كونه هادئا يعني هذا أقرب وأصحب أن يدع في مكانه المصدر هدوء. وهو الهدوء أما هادئ فلا سم فاعل واستعينه بشيء من الغلوة والوصح وشيء من الدلد هذا الحديث يعني بيّن فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما يجبع المسلم أن يفعله في حياته وأن المنهج الذي يشير عليه هو منهج التوسط لا افراط ولا تفرد وأن يجتهد في الاستقامة قدر ما يستطيع بمحاولة تسديد سد... مسد... التسديد والمقاربة سددوا وقاربوا واستعينوا بالغدوة وروحها وشيء من الدرجة فهذا من هجد لي بيّنه النفس في ما ينبغي المسلم أن يفعلها ثم شغل ذلك إلى الأزمنة والأوقات التي ينبغي للمسلم أن يرتدي معها فيها خير ولكن هو قد يغفل عنها كما أن هذه الأزمة نفسها،, نفسها، كما أن هذه الأزمينة، الأزمينة نفسها تعتبر ازمنه يركن فيها المسافر حظه من السيل والمشي، لمال الغدوة والروحه وشي من الدجاج. هذه اوقات يفرح فيها المسافر، تعينه على قضاء سفره، ومساعدته في سفره هو أن يبكر غدوتا. وكذلك يمشي أرواحة هو يمشي مساءة وكيف من الدولة وهو يمشي في الليل هل الأوقات التي يتريمها المسافر ليقضي وطرها المسلم أيضا إن شاء الله إليه أنه مسافر هذه الدنيا فليترم هذه الأوقات لتسعي فيها إلى ما فيه خير له وأنها أوقات من هي, هي من الأوقات التي ينبغي من تغسلم كما أن المسافر ينتبع لها فيرتنمها واضح؟ ينبغي المسلم ان يتقي ما هكذا فالمشواراد هو اشراق الغدو وهو اول النهار لدينا والشروق وهي طاش تصل الصبح قد قسم والروحاء وهو ما يكون مساء وشين الجلج وهو ذلك وان الاعمال في هذه الاوقات يجب بداية لا يخلىها المسلم من باله اليه واضح فما المقصود من الحديث هذا المقصود بالفاظ هنا انت مفهوم النوعين السابقين هو المصدر المطلق و الظرف الزماني و المكاني ناقد الحال و للحال على غير الحال آه. نعم نأخذ الحال أو ماذا؟ نأخذ؟ الرحيم ها؟ نأخذ طيب دقلق. قال باب الحال الحال هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الهيئات نحو قولك جاء زيد راكبا وركبت الفرس مسرجا مسرجا ورقيت عبد الله راكبا وما أشبه ذلك ولا ولا يكون إلا نكرة ولا يكون إلا بعد تمام الكلام ولا يكون صاحبها إلا معرفة طيب قال باب الحال الحال هو الوسط والهيئه والعرض القا... الذي هو بالذات قائم بالذات هذا في اللغة في الاصطلاح الحال هو الاسم المنصوب الفضلة هو المنصوب الفضلة المبين لمن بهم من الهيئات فلما قلنا الحال هو الاسم خرج الفعل وقت ولما قلنا هو المنصوب خرج المطفوع والمطفوع ولما قلنا الحضله أي يمكن مالا الاستغناء عنه فتمام الكلام يكون بدونه وقيدنا انه يبين الهيئه لتمييزه عن التمييز لان التمييز يتكلم على الذات يبين الذوات فقولنا المبين لمن بهم من الهيئات اي انه يحدد لنا هيئه وقوع الحد هيئة وقوع الحد إما من الزائد او من المشروع به او منهما معا من رأيهما وابد فضل يعني بعد تمام الكلام جاء بعد تمام الكلام لكن لا يعني لا يلزم بالضروره أنه يستغنى عنه قد يستغنى عنه وقد لا يستغنى وهذا الذي يميز التوكيد الحاج بأنواعه فمعنى فضل قوله اسكمسيتي. ولا يكون إلا بعد تمام الكلام ففرق بين ما جاء بعد تمام الكلام وبين ما يمكن الاستغناء عنه الذي يمكن الاستغناء عنه يعني الكلام يتم لفظه ومعناه ويستوفي اركانه بدون هذه الله هذا يحتاج وأما بعد تمام الكلام أي أن يستوفي كل ركن من أركان الجملة تتمتها يعني إذا كان فيها كله فائل إذا كان مختلفاً لو خبر إذا كان إيش كله خبر واضح هذا المقصود إذا كان فعل متعدي إذا كان فعل متعدياً يعني يستوي مفعولاً هم ما الحال بعد تمام الكلام قد نستغناه قد يشتغلعنا. لكن قد لا يستغنا كما في قول عز وجل وإذا جعت في الأرض مبسوط ولا تعثوا في الأرض أنتم تتمت الكلام حال كونكم المفسد وإن كان العثوم هو نفس الفساد هذا مبين للهيئه ومؤكد لها نعم قال اسم المنصوب واضح المفسر يعني يفسر لنا لما تقول جاء زيد المعنى تام لنا ها فمجيئه هذا يحتمل رواكبا يحتمل ماشيا ها؟ يحتمل آه آه مو آه يعني آه محمولا من طوال ليله يحتمل يكون مصابا يحتمل يكون صحيحا يحتمل يكون سليما او به عرض او غير ذلك فهذا المجيء لو هيئات كثيره فالذي يبين لنا هذا المجيء هو اسم منصوب ونكره نسميه الحال, الحال ووضح المفسد لمن بهم من الهيئات فهمت من هيئه من الذات فرق بين الهيئه والذات, بين الهيئة والذات؟, بين الهيئة والذات؟ لما نقول تصببت عرقا العرق شيئا ليس هيئه لكن لما نقول جئت راكبا وسافرت مشرعا ولقيت عبد الله راكبا او لقيت عبد الله راسبين انا وهم وركبت الفوصا مشرجا على كونه مسر واضح قال نحو قولك جاء زيد راتبا هنا الحال من اين من زيد لوفائك لكن لو قلت رايت زيدا راتبا صار الحال من المفعول به من مات جاء تم المعنى يعني الحال, الحال تم المعنى يتم المعنى, المعنى. الكلام يستوفي كل وقت لكن لا يلزم ان يكون يعني, يعني انه يصح عنه قد يستغناه قد لا يستن نقول رايت زيدا لم يتم رأيتوا زيدا؟ لا يا لكن أتينا لا بد من. علمت الشيخ رايت رأيت علمت زيد لا هذا يسمى فورتاني. نعم. زيدا عالما. نعم. زيدا عالما. نحس لأنه ما تمشي معه. نعم نعم. لا وركبت الفرس أبو سرجن يهول ولقيت عبد الله راكبا طيب، لقيت عبد الله راكبا راكبا هنا. حال. لمن؟ للسائر ولدي عبد الله. ما؟ يصح لها؟ يصح لها؟ يصح لها؟ يصح لها؟ لكن إذا كنا رايت عبد الله راكبين راكبيني، ان أنا راكب. أوه طيب. لو قلت لقيت رجلا راكبا حال, رجل. ها؟ حال, رجل. حال؟ للرجل. للرجل لا يصح لان صاحب الحال الزين يكون المعرفه ولا يكون صاحبها الا معرفه طبعاً. فاذا قلت لقيت رجلا راكبا تقول ماذا راكبا حال من التالف من او تقول صفه يا رجل لقيت رجلا مفعول به وصفته وراكبا صفه طبعا وراكبت الفرس المسترجل ولقيت عبد الله راكبا وما اشبه ذلك من الامثله أو ولا يكون الحال الا نعم هنا صار يذكر في ماذا في شروط الحال صار يذكر في ماذا في شروط الحال الشرط الأول وهو ماذا في الحال نفسه لا بد أن يكون ناكرة لا بد أن يكون ماذا ناكرة فلا يصح أن تعرض المال فحال وما جاء نحو ذلك فهو مؤول مؤول يعني كما يقولون جاء الأمير وحده وحده مضاف الى الضمير والمضاف الى الضمير ما وحده مضاف الى ضمير لكن هنا أوله أيم الفريدة أي منفردا ما كان في صورة معرفة فهو مؤول الحال إذا كان في صورة معرفة فهو مؤول كميزا جاء الأمير منف وحده أي منفردا وقولهم أرسلها العراك أي اولا فأول هذا الحال لكن ما بها أول فأول هذا الشرط الأول يكون في الحال نفسه. تاه؟ الشرط الثاني يكون في الحال ايضا وهو أنه لا يكون إلا بعد تمام الكلام. الحال يأتي بعد تمام الكلام قد يستغنى عنه وقد لا يستغنى عنه ثالث يكون في صاحب الحال وهو أن يكون معرفه قال ولا يكون صاحبها إلا معرفه يعني هذا الحال. يقع على صاحبه فكيف يكون صاحبه لا بد وان يكون معرفه فلا يصح ان تقول جاء رجل راكبا حال لا يصح تقول جاء رجل راكب تصفه صاحب الحال يكون حال مطلوب به أو يكون كليه نفاحي وثوبي كراكي بيني، هذا لي، يعني اختلافهم في ماذا؟ في مجيء الحال من المبتدا، هل يأتي ولا ما يأتي؟ واضح؟ فشيء يذهب إلى أنه يصح أن يكون الحال من المبتدا، وجمهور النحاة على المنع، والآخر أنه يصح مجيء لمجيء المبتدا، الحال من المبتدا يصح يأتي الحال من ماذا؟ من المبتدا ولذلك شوقي. نعم. كذلك مما يعرض الحال بعض أسماء الاستفهام التي تدل على بيان الهيئة كمثل كيف قدم زيد كيف تقول قدم زيد وعكبا فريحا متعبا مشريعا مواضح وهنا نلاحظ أن الحال تقدم على صاحبه نلاحظ أن الحال تقدم على صاحبه وسبب ذلك أن السمستفهام لا بد أن يكون في صدر الكلام لا يكون في صدر الكلام وإلا فالأصل أن يكون الحال بعد تمام الكلام مكتوب يكون الحال بعد تمام الكلام واضح فارب. فارب. كيف, فارب. كيف اسم استفهام مبدع الفتح في محل نصب حالف في محل نصب حالف وقد الماضي وعلي فاعل المفور وقلنا ان الحال لا يأتي الا من معرفة يعني صاحب الحال لا يكون نكرم وقد يأتي نكره احيانا إذا كان له مسوّل كأن يوصف كأن يوصف أو يضاف أو يتقدم الحال عليه مثال ذلك الصفة في أربعة أيام سواء في أربعة أيام سواء فأربعة نكرة وصفت بأيام وجاء الحال منها نكره سواء أي متساوية حالة هونها متساوية لكون صاحب الحال نكره أنه وصف وقد يكون مضافا كقول الشاعر نديت يا ربي نوحاً واستجبت له في فلك ماخر في اليمن مشحونا نديت يا ربي نوحاً واستجبت, واستجبت له في فلك ماخر في اليمن مشحونا فلك هنا لن ولا لا موصوف بأنه ماخر، فصح إتيان الحال منه وهو المشحون مشحونة. حال من فلك وهي نكرة لكنها وصفت. في المثال السابق هذا المثال الموصوف والمثال السابق المضاف. أردت المثال السابق في أربعة, أيام. في أربعة أيام سوغ مجيء الحال هنا من النكرة لأنها مضافة في أربعة أيام. مضاف لأيام أنا موصوف أخطأت في أربعة أيام أخطأت ليس موصوفا مضافا ليس موصوفا المضاف لكن المثال الذي بعده نجيت يا رب نوحا واستجبت له في فلك ماخر في اليم مشهنة فلك ماخر موصوف وهو نكرة وسوغ مجيء الحال منه لأنه موصوف نعم. نعم كيف فقدنا زيد ثم استجابه كل فرح الحال فرح الحال اي نعم فرح الحال اي نعم انه فرح حال عوضه التقدير عوضه الجزاء نعم والله انا تريدها ان شاء الله تعالى يوم الاربعاء حاول ما على على ما تبقى تمييز الاستثناء وبابنا والمنادة وبعدين يبقى لنحل أجلي وماها هو المخفوضات ليوم أحد من هناك إن شاء الله تعالى في السبب الله تعالى أعلم إذا أتممنا المجل نختبر إن شاء الله الله أعلم صلى الله عليه وسلم وراء على مبينا محمد آمين وصعبكم أعوه أعوه Ah, on a juste une